وأن الى ربك المنتهى من رب العالمين شتي وايه المبعث ككاس جناح كاس يا هل نوري كاس بدل كاس عقوبه هل نوري كاس بدل كاس نهايه عقوبه دون هيك حقوي جناح وخرابيه عقوبه عقاقه بيت عقوبه دون هيدا هزيدان او تعذب بدل الى ربك المنتهى يعني هم بو يا محمد الله عليه وآله وسلم يعني العالمين رب العالمين و في رب العالمين رجاء خيامته هل ايكي جهكا مروفه باشي كربيد دي باشي رتابه والكه خرابيش كربيد و قناح و شوية خرابيش كربيد او دي عقوبه خوط هم مشتاك ده هينه فلالي ربيتاه يعني بكاز بلاخو عاجزنه قد اوه ظلم نهاتيه كران و حاكه و حاكه خول مروف ظالم والنقرطيه با همونه چهن فلالي رب العالميني ولوهي رب العالمين ده حاكه في مروفه مظلوم الظالمي وهم مزبمك رجق قيامتك حقا خوبهين دغتي وان الى ربك المنته يعني هموتكي ديميكوي ديغا تفلان يا رب تيها محمد صلى الله عليه وسلم وكمروج بشاريش ام محمد وحده المرين ديميكومد شانل يا رب العالمين وانه هو اضحكه وهرب العالمين الله الذي اضحك او كانين دوامرو بي وبشاري وأبكى و گرینش یعنی هنده جای دول مروی کرد و نیا او سببت کیف خوشی و پیکنین داینامه رب العالمینه سبب ده اما والمکری که هم شین بکنیش و, و اب که و رب العالمینه والمکریش که سببت گریان داینامه و مروف وقتی گریتیش هر وی اف حالتهای ناف مروی دا و اما رب نعمت خود و باشید خود سرمه جمعیده و برشيش رب العالميني مفسره يقولي أضحكا فيش و أبكا دعينا شونك أغلب جراب الكي و أغلب رب العالمين حالة خوشي و باتريه بتريه داعي اللي حالتي كبقريت فيكنين و خوشي بتريه قريباني أباش إيك النعمة و رب العالمين داع مكري دو شو كنياه يبكن سهنده دخو رب العالمين شيهاش حالي ما الدنياه داع أغلبه ولي بكات كوت شبكين كوبقريت هالشان ده عندنا جبل كهبان، نجبل كهبان حاله وجرع جري ونحوش بس أغلب ملوفا وأغلب بشرة حاله وأباء، أغلبها خوشية وبيكانينة الفضل رحمة رب العالمين يا جمدة، هو أماته، ورب العالمين ورب العالمين أبي حسك جساه ويرش أماتة بيش إحياء دغوتيد أبزامل جل مرفهات على سر الدنيا هذا مر وقت بومرناء بومرن حمسته كيم بومرفه نيزك تراه ومش أيكل شول وكارت رب العالمين يعبد جل جلك ماظن الإماتة والإحياء مرن هو رب العالمين هذا كالمريض وهذا ك الصحبت وأنه خلق الزوجين رب العالمين أو هردو جوتي الشاكرين الذكر والأنثى نير وما أو رب العالمين نير أشيت كات ومرؤ أشيت كات مرؤ أشيت كات جنا أشيت كات نب مرؤ أشيت كات من نطفة إن الشا الشاكر رب العالمين من نطفة إن البشكا آوى ككيم كدوجناء آوى أمروف ليشيت بيت كمانية بجنة من نطفتين إذا تمنا كنغي هكأف آوه چنف رحمه جنه دا رخي مري چنف رحمه جنه دا هنگ رب العالمين دي بيچي كهك حس كده بيچي و رب العالمين دي بيچي كي كتا مير یا دي كتا جن أو دي شالزا خو حكمتا خو رب العالمين بهنده چكد هذا الشيء كالوعاياتا، كماروف رب العالمين براماتين تلفين عماده ويا مازن، كرب العالمين بتشيكودات، رب العالمين كوراداد، رب العالمين كتشاداد، هم مو يعني ده بس البيت كأنه كان بن هنجي ده خازج رب العالمين، ده, ده, ده, ده لذي العالمين، و نیا عبارت بالعالمی یه گوییه، اونایی که شدید منه و کالد منه، ازم بچی کاشید کم، ازم کرددم، ازم کشاددم، ازم هندا کوکرو کشادمه، نه بدو مروی چی دخاز ای کردی کد؟ اون که می‌ده خاز ای کردی کرد، لان مروی اما دخاز اب چی بس در بالعالمیه تکردم و هر بس بالعالمی پیش بید دخاز بتند بیه وإن عليه النشأة الأخرى وبعلميني هالعيدوية وهي كل شيء تبطني النشأة الأخرى يعني المرة الأخرى يعني جاردوية شو حتى ما صادتك تفبرج قياماتي مرني بس أوى وعيدوية كسادي أفا بشينابيت أم دنيا دو بس أوى صادتك تدمريني وحتى رجا قياماتي صادتك بس عيدوية وبس ويأفا بشينابيت که چوش ریک نیا رب العالمین ات چه کردنی دا، ات مردنی دا و صحک کرنه دا پشتی مردنی دا. و هو اغنا رب العالمين ابتنه، هندکو دوالمانت کد، و حالی واحوش کد و برفرت کد. و، يعني رب العالمين پشتی مرور دوالمانت کنش مرور عازیش يعني واق يعني رب العالمين عبدالفرازيت كت يعنيش وأنه هو أغنى وأقنى هناك مفسره يا بتي. رب العالمين هناك دولمان كت وأقنى يعني هناك شجدداتي بجلي هناك دولمان بان هناك شجدداتي كهر بواب من نبا والله ليوابن وكي خاني هنده مالا لبارانا أبتين وچن سياء أبا خاني يبخو كاري بيتو بيتا ملكيوي فأغلب جاود ميند لاديء لون سيارة لون حيوانات هذا خدانتن هذا حمود مين نبه أقنا من الاقتناء وهو الادخار يعني لبقوه هالجريدة يعني أو مواليسه دايك بمن تبى بملبوخ وهالجريدة يعني عندك مفسر شو تي وأنه هو أقنا وأقنا يعني هو الذي أقنا نفسه يعني رب العالمين يبيننا محتاج محتاجة كساتينية وأقنى أمو مخلوقات همو محتاجونين همو يتفقيرين رب العالمين وتفسير كدش وأنه هو أغنى وأقنى يعني رب العالمين هندك الدولة من كرين وأقنى يعني وأفقراء وهندك شد فقير كرين وابا مكادة رب العالمين هار ايك الوابط هار ايك الوابط تفسيران بيت افا تفوت سيراها مو غريب كابي اكل كارت ويت موزانا يا رب العالمين و هو رب الشعرى هل اول الله رب العالمين هو رب اول موزان اول نظريه بجنا الشعرى الشعرى نظريه الشعرى الشعرى الشعرى الشعرى الشعرى الشعرى الشعرى الشعرى الشعرى الشعرى الشعرى الشعرى الشعرى برهنده رب, رب العالمين رب جيت عباداتي بس تيرنا كن رب بس تير رب العالمينه عباداتي بس بويد كن ويا واو شكرى هالفستير رب أمره ويتلا داره وأمره ويتجد أفاد بيد مستحق عبادات كرنانية اما مستحق عبادتي رب الشعراء خدي بس تير لك الشعراء وأنه أهلك عادن الأولى هرب العالمين كنبوا عاد تقومك بو قوم يهودين بو عليه الصلاة والسلام رب العالمين هلأ برن همونهلان مش دي كفريني كري وإيمان ناين وباوري ناين ودجمناتيب يغنبالي يخدي كري رب العالمين همونهلأ برن عادا الأولى يعني أولي عندو قومة هبنا نروهوا عاد بنا إيك يا أولي بيك ويكي شدويا بنا عاد الأولى وعاد الثانية جابا عود أولينا أوندك منفسرها شو جوتين؟ أه أهلك عادة الأولى بحسي عادي فيها، ويا ثانية بحسي ثامودية. قبلها ثامودة. أوندك وش جوتي نأه وأنه أهلك عادة الأولى عاد هبدو قوم هاب النبي وعادبو. هيك أولي أفاد ربه عالمي موجودك قومهودي وعليه الصلاة والسلام ربه عالمي وعادك دي شابو ما جرى كحديث ويدناو حديث بعميله ولي الله عليه وسلم. ونبو؟ She starts there with pity and persecution and turning to Allah on the one hand, Judite said, Had theLOs sent them so it will be Montano. I kept giving them that everything is wrong برای گفتن ابگین مکه را برای مهم ویژه آبجواژن نیویت دیماه وقتی چه وره آورد که فن آو مرو و هر دو دشمنت یک بود. و هر دو کانیا یعنی وقتی این شکوهات الیکو دوست کرده هر بس نزدیک و آو دشمنت الیکو دو نه. تا چه وره و حدیث که آورد ریشه. گاهو بیرامن استعفی تفحصیه الله علیه و سلم هنگی گوته وفدعاد اکل و گوته توکی کی وافی دعا دین وافی دعا د او, او بو هم قوم خود چی دعا بارانه کد دشتا با دین ازا مروفه کی جیه چی دعا کد برابعین بو بارانه بینید این ها چو جیه و نیا چو شوله عرقه و قماره و زینه و باشتنه و قوم خود دید کرد بود پش تینگی جهات آتی و آو حديثکات دیروز دریجه جنگی اف عاده فرق بود گلیدی اف عاده به پیامبری بودی صلی الله و علیه و سلم آو عاد نبود آو قوم هودی علیه صلاات و سلام ای پیامبر هود هند بتوان نو آهلك عادن الأدعى دعاتاون یک آب و آو پیامبر و هودو علیه صلاات و سلم یکش أنها رب العالمين بو وقواته يزوي بو أفقاوما تيكبرين وقوما يجالك معظم بو وقواته بو وثمود فما أبقى يعني وأنه ثمود رب العالمين ثمودش فقوما صالحي بو أب هموه لا أكبران اشتي من قبله وقوم نوحيش عليه الصلاة والسلام كيف عادي وثمودي؟ رب العالمين أبيش خلاق برغم الطوفاني فهمو خندق هذا إنهم كانوا أظلمة أول وظالم تربون يعني قوم نوحي القوم هودي وثمودي <تصفيق> القوم هودي وقوم صالح عليه الصلاة والسلام ظالم تربون فتر خرابي تكر فتر كفر تكر فتر تعجي و في ترزيه دراويت كره هم مش ذاك الا، وسلام نحسده بينجح صلاته ده وودعوة كله قديم هذا الايمان بينه ونصيحة كره وشوفوا اذا كافر بنو عادي وثامودي دريلات بره، شو كنوه بنو والمؤتفكة مؤتفكة يعني قوم لوطيه أو باجرت او غند وباجرت لوط عليه الصلاه والسلام بهاتيا هنارتن اهوا اهوا يعني رب العالمين بلنكرن نجيلي بلنكرن وبشينجي بادنا افادي وقلب كنن يعني اب باجر وغنديت وهمو عدنا بلنكرن وبشينجي قلب كنن وبادنا افادي فغشاها ما غشا يعني اف باجر قوم الوطي او جندو او جد عالت كتبت المؤتفكة ادنبواش المؤتفكة بحن تبت المؤتفكة چون كي هاد نقلب كرن فغشاها يعني ربرامين اف باجر او اف جهمو دابوشين ما غشا يعني او عذاب او نخوشيات تندو يخرب خراب او اذاب هاتنا هاروكي رب العمجد وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين يجمع ابو بارانا كنا رباسنا بارانا آبو كيف بارانا باربو؟ باربو ايه ايه ايه امطرنا عليهم حجارة من سجين فهند رب العمجد فغشاها يعني بشتي اف قوما قوما لوطي عليه الصلاة والسلام وباجارة او باجارة بو او بوهاتي افريكرا او قندو او هموهاتي نابلن كرنو وبالعكس كانوا بعديدها دين ده استینگی ابهات نداشته شینه برای یعنی برکت بر لهات نبارندن. فبی ای الله ربیک تتماره یعنی ای ملوف تبشن عما رب خوب و رب محمد صلی الله علیه وسلم غاشک هیا و ایمان فینائن و ما قمنا کاش قلت کند و ایمان فقرانا اینن و دیسنات وسلم بURA بن عقلی خوویش قرآنی تیخن، پیش سنت پیامبری تیخن صلی الله علیه وسلم، و مناقشات آیات قرآنی و حديث پیامبری تیخن صلی الله علیه وسلم. داری ربعمی و دینی از عذاب سر باق و مناینی ک عاد و ثمود و نوح و لوط و کامید فنا فنا همه ک پیامبرت خود بودن. وقتی باوری پی نه لا يقول <تصفيق> إنها عشي لغبالها كهومي شوكيوا باوليك بي رمبالة حنين صلى الله عليه وسلم و باوليك في ديننا إنه صلى الله عليه وسلم فهندف بأي ألا ربك تتمارا يعني نعم ربك ونمت ينعمت الله عليه وسلم تتشكك أيها الإنسان يعني يعني مرحبا عميل ما ترسينيد مواวดات كذا البي هندي عاوز تخدي بمغوتي بيامبريم مغوتي صلى الله عليه وسلم ام ايمان في بنين وبواليه بيبيين ونا بيناقشها فيابكم هذا نذير فيا اسفي غن بركاته محمد صلى الله عليه وسلم والقران ابو هناتي اوحى ابو هناتي او السنه في قلب امبريد صلى الله عليه وسلم وهم نذير نذير يعني بنقول ترسينيد هك هونك إيماننا إنو ديننا جنو باوية بينا إنن رب عذاب العذاب الدنيا والآخرة من النظرة الأولى أفن محمد صلى الله عليه وسلم في كل يعني هالسالب يراك سلعة عقيدة صلى الله عليه وسلم هو ما كنت بدعا من الرسولين أول بيرامبردابو محمد صلى الله عليه وسلم هادي فيش وداش جلعت بيرامبرد هذا نذير يعني أف محمد أو صلى الله عليه وسلم إيه كل بيرامبراء نقول هنا عذاب دان عذابك الدنيا من النذور الأولى يعني إيه كل واحد أو يسار إيه عقيدة، سار إيه دين، إن الدين عند الله الإسلام، وهالوقت بيعم رسول الله عليه وسلم بيجيت، أم بيعمبر همو براينا بوب ما إيكا، إيه؟ ودايكات ما فرقنا، يعني معناه نبي عم رسول الله عليه وسلم أبغى يعني دينه ما هما إيكا وعقيدام إيكا، أما الشريعة تيميلشيا فرقه. الشريعه ما شريعه بيامبري مسا الله عليه والسلام نبيجا قاليو عيسى عليه الصلاه والسلام قاليو موسى عليه الصلاه والسلام يا فرق اما وكيعيده هم وكي هيك وكي دين وعقيدة هم هيك يا فرق ما بين الناف شريعتي دا ونف كرنوه عندك عباداتك نبيجا وديام تشاركو عاده بينه او وديام تشاركو عاده كانه بتشكي انه وديش كان بس هذا الفرق الجداي ما بينه هاي اما وكيعقيده ودين هم هيك فهنوا بظن او قوم او بغمبارت فيش نكاهاتين هما دعوا بتوحيدة كري وابد أتباعت وابد نكاهات بجنم دي عيساة عليه الصلاة والسلام دين موساي وقت عبادته خدبتنناكا أو دي كي ناكا دي عيسا ناكا و دي موساي ناكا چونك دين وعقيدة هما وكيه بس فرق النف نوويجه ده ونف عبادته ده هاي قد اشتركه تكرند أزفة الآزفة آزفة يعني نيزق بي قالك ونيزق بي الآزفة بحثي القيامة يعني رجع قيامتك قالت لك ونيزق بي بو رب عمني أفناوغش لدن الآزفة كنتي ونيزق اقتربت الساعة وانشق القمر هواك رب عمني بما السلسة القمر روتي كنتي رجاء قيامت ونيزق وهذا اشتكبتش نيزقا أزفتي الأزف يعني قالك أنا زيك بروج قيامته بخوف جرينا ذا بخو, بخو تواب كان بخو إيمان بين عمل صالح كان بخو رج قيامته أنا زيكه ويرج بس الفايدة في ويدت عمل صالحه تجسدي فايدة مر في ليس لها من دون الله كاشفا يعني بجدي رب العالمين الناف رج قيامته ذا ليس لها يعني ليس الأزفتي يعني رج قيامته بجدي رب العالمين كاسن زينت عليك عن واختبه بس رب العالمين ظانيت وهل ايك التفسيرات ديشت في آياتي ليس لها من دون الله يكاشفه يعني بجلي رب العالميني كسنشت وين رجم اللي بالعذاب والجهنم ولعو عذابه ترجى قيامته ده كسنشت ملو بارز بجلي رب العالميني يعني تو خده الخرازيك الدنيا ده ده رب العالمين بجتفانيه تبكت وطب بارزيك العذابه ترجى قياماته نخوها كامروفي خوب خده غا ندیرد و کشتا خوب خودی گرم نکر و خودی خرازی نکر دنیای و سر هنده چو لها من دون الله کاشفه کس نشد عذاب و رجا که امدیسا هي را کرد اوهی بیا خوب مروفه که به هلا من خلاص کرد و مروفی گناحات کرد عبادته و باشیه شنا کرد و هر گناحای بردوامه و از بجمال الله فلان کسی جد رب خلاص کرد اوه کس مروفی خلاص کرد اوهی رب العالم يعني كسوية الرجاء مروفيناشي خلاص قال إلا أبي الدنيا يدى بشتاخب رب العالمين بقريدي وأبي الدنيا يدى هي بي رب العالمين بيه أفمن هذا الحديث تعجبون رب العالمين ديمايك قياتي ديمايك ويسواتي بجيد نحن في آخفناي تقرآن رب العالمين يا ووحي يا رب العالمين وكي عمبري هناك صلى الله عليه وسلم يعني مقعد جايب قلت يدبنونك إيمانك ينائنا اني برشيانك ايمان بيناين بيناين ورشيان بوالي بيناين تعجبون يعني عجيب قرتيها كوانيا هكا عجيب قلت يا مروفي بيش قران بهندي وبدنيا كمروفي بيج الابا اخفنا كاسينيه واخفنا رب العالمين بيها ويا ويا با عجيب هيكا تشيا يا باشل ايماني هسه ما فاهمين هذا الحديث تعجبون يعني هونك عجيب قلت اذا بيش با اخفنيفا وانكاريت لانه ايمان بيناين هونك بوالي بيناين وطاب حكونا نقوم بهو قرانه لنا بهو قرانه لنا بهو قرانه لنا آب العالمین بیشتر نه میتونه که توهان نشده هم کنن و عادت وسیمانی اوه کافر ات سامدون و انتوم سامیدونه. يعني و انتوم لاونه. يعني همون گویی خوب چتاقی بامجید که دنیا میگویی چتاقوای دینی، چتاقوای قرآنی. همون گپ آشته و خم جدی کن اوه دنیای دل آخرتی خرابین ضرر بیتان گو. کج نحن؟ و انتوم يعني گویی چتاقوایی قرآنی. اشتخواها كده عدد دين ياخده هنقول بعد اخده دعوات شتاع به هنقول مجيل كان الدين ياخده بس الدنيا وبينها مجيل كمان وبس خرابي هنقول تدبي الدنيا وآخرتها هنقولش يعنيش هيكل لهجات عربة بجن وأنتم سامدونة يعني وأنتم مغنونه. يعني هم لافجات بجن سمد لنا يعني غني لنا عيون مال له في جبجة استرانا بجا, بجا. بجا. فهدي على ذيك الواقع يا ترى كربانين نهي ما كذي الناس بعت هذا استران جوتنه له في جوتن أنتم سامدون على كربان بجتهم إيمان بقران نائين هم قبشت أخوكم يا قرآن هم قب البيت كانوا محتقرابو تين قب تبع خاندهم هم ناقدين وانتم سامدون هم قب بدل قرآن شيء ناشينا قرآن آ مقام استران و لفجان و عبادی این شیون قرانه، ولی کم بین ساکن حالت گرخال کیه ولی آتیه، بدالش که خود داده آفنا رب العالمینی، و رب خود فیرا معنا آفنا رب العالمینی مکذ، و فیرا استران کری، و فیرا مقام کری، و فیرا لفجان کری، خالای و رأ ودی فایده ویدت، نویب سماوتی و شیاری خوبی، فمه موجب شیطان، بس قدشتوف مروفيل آخفنا رب العالمين و قرآن دير كد ديد واجتتانا بدل مروي شرين كد مروي هاي وني هاي بشتاس ناجين باي استران دوتن ميا باي قد شخوف زحمت اس تو وقت هم مو وقتا كتبا من فلان شريت گل من داويد آن فلان استران فلان مقام فلان لوجه از واجتو قشت خوف دمي نحو زحمت اس ناقتينم هذا ايك الواجت داويد منو بديلكم الأخن العرب العالمين، وهالك سجيوش مقابل ويد الشكادية معذّن داس خودر. كالدنيا وآخرتها بخسارة، كالكوجش خودانا قرانية، إنها جملة خفيرة في السطارة كير. برمبري هندى ملودة، الشكادية دي داس خوديك، كوجش خودانا قرانية، كوجش بس قد رب العالمين بس قيامته من في الواقع لله وعبدوا لما يكفي سرته رب العالمين غوتي فسجدو إن ربك سجودا لله خلق بجن يعني وعبدو لله وعباداتي هر عبادة كي يمكن بو خدب تنبكن رابن عبادتي بو خدب تنبكن رابن عبادتي بو خدب تنبكن رابن نوويجة بو خدب كن رابن قد شخب دانا قرآن بدل استرانا و مقاما و واشتانا هنگي رب العالمين بجيت هكا هنگو أفهم ذكرن هنگي دبن اكل واكسا كسر في راز الدنيا وآخرتين ومساري في صحيح تشتغطي وحتى في عمبالي صلى الله عليه وسلم السورة بخواندي بو كا جماعتك لدي في عمبالي صلى الله عليه وسلم مسرمان بون ومشركيش بون همو جونا سجوده إلا يكناويد اكناوه كافران نجو سجوده وكبر لا لليهبو معظمين لليهبو نجو نكو آخي دست دائم وينا درابن انياخو وابو عوية صحابة راضي من أخو دائم بيوتي مديد أخمرو فسر چجو؟ سركو فريا دكشتنوس هسه كي دكشتنوس اه كنويو ميي من خلفه اما اول تفسيره هاتين فهو روايه هاتين ابيت بيجت بي عنبرس الله عليه وسلم حف سوره بحوندا و هات وديشتيا افرايتم الملات والعزه و منات الثالثه الاخرى بيجت بيشتينجي شيطان هيندا تشت انسد بي عنبرس عليه وسلم و بيامبري غوتي و تلك الغراني قل علا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا على ساتذ بجل، اولا الشيطان يحينا سدفة بيانبالي صلى الله عليه وسلم غراني قلن، اولا اولا بحثي نوويت وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا يعني شفاعته واش شد كد فايدة, فايدة مروبیددت رجاء قیامته هندت مفسره بس بيشتغلها هم مو أفروياتها هم مو يضعفونه موضوعاً ويباطلان. شو جرى يا باراستي. شي شيطان صلى الله عليه وسلم. كاتقال قرآن إيش معظم بدنيا مثلاً شركي الله عليه وسلم هو سبب نزول في آياتي كانت بجيت أفشته آياتي ديالبي عمري آياتي كرس الله عليه وسلم الشيطانية بإنسر دابت آياتي صلى الله عليه وسلم الله وسلم الضمانوي همه رواياتي باطلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين